الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي لله على وعلى آله محمد وصحبه أجمعين رب تكلمنا في الدرس الماضي على محرمات الاحرام فقلنا إن من م م ت إ ح ر ا ستر بعض ر أ س الرجل بما يعد ساترا ولبس المخيط المحيط إ ل ا إ ذ ا لم يجد غيره وقلنا إ ن وجه ا ل م ر أ ة ك ر أ س الرجل والمحرم الثاني هو استعمار الطيب في الثوب او البدن والثالث ا ز ا ل ة الشعر او الظفر ا ل ر ا ب ع الجماع والخامس اصطياد كل ماكول بري فيحرم على المحرم الصيد لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه وزاد الإمام النووي المتولد الامام الامام الرافع على من البري ومن غيره ويحرم البري ذلك غيره في الحرم على المحل والنحرم السواء على على في خارج الحرم يحرم الاصطياد على, في على المحرم وعلى الحلال ل ي ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه صلى وسلم يوم فتح مكة قال يوم مكة فتح إ ن هذا البلد حرام ب ح ر م ة الله لا يعضض ش ج ر ولا ينفر صيده ف إ ن أ ت ل ف المحرم أ و الحلال في الحرم أ ت ل ف صيدا ب أ ن قتله أ و اصطاده وجب عليه ضمانه لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد و أ ن ت م حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا ب ا د غ ا ل ك ع ب ة او ك ف ا ر ة طعام مساكين او عدل ذلك ا ل ص ي ا م ليذوق وبال امره فاذا قتل المحرم صيدا او قتل الحلال شيئا في الحرم فقد وجب عليه ضمانه وفي نفس الوقت كما يحرم على المحرم ذ ل ص ي ا د يحرم عليه ذبح الصيد وكذلك الحلال يحرم عليه صيد الحرم ف إ ذ ا ما ذبح المحرم الصيد فقد صار ميته وحرم عليه أ ك ل ه ب ا ل ا ج م ع كما ق ا ل و ا ا ل إ م ا م النووي في المجموع وكذلك يحرم أ ك ل ه على غيره فلو أ ن محرما ذبح صيدا ف إ ن ه يحرم عليه أ ك ل ه ويحرم أ ك ل ه على غيره ممن ليس بمحرم واما ضمان كشيه الضمان ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يجب عليه ان يفدي ب م الحيوان يشابه الذي قتله بحيوان يشابهه في الخلقه ان تمكن من هذا فاذا قتل الانسان نعامه اقرب شيء الى النعامه في الخلق والتكوين والشكل هي ا ل ب د ن ة ولذلك يجب عليه أ ن ي ف د ي ب ب د ن ة لتشابه ا ل ن ع ا م ة و ا ل ب د ن ة فلا ت ز ي ه ا ل ب ق ر ة ولو كانت أ غ ل ى ثمن ا من ا ل ب د ن ة ولا ي ز ي ه سبع شياه ولا عشر شياه في قيمة البقرة أكبر من قيمة من مع ذلك لا تزي. ربما البدنة لا ولكن ذلك أكبر كانت تزي أكبر من قيمة لان ك ن ه مع ذلك لا ل تجزئ أ الله ت عين ا ل ى ع علينا أ ن يكون الفداء من نوع مشابها ن نوع م للمقتول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا ع ب ر ة بالقيمه ة النعامة بدنة بقرة وحسية ففي وفي ي الوحش حمار لو قتل بقرة وحشية أو قتل بقر أو و ح فيهما ب ق ر ة ل أ ن ا ل ب ق ر ة من أ ق ر ب الحيوانات شبها ب ا ل ن س ب ة ل ل ب ق ر ة ا ل و ح ش ي ة و م ا متشابهان ل ا ن هذه أ ل ي ه وهذه و ح ش ي ة و ب ا ل ن س ب ة لحمار الوحش أ ق ر ب الحيوانات إ ل ي ه في ا ل م ش ا ب ه ة اي ل ب ق ر ة و ف البقره غ ا ا ل ولد ل هو ض ع يصدع إلى أن ن ا نعد جدي ففي جفرة ذكر أو و ي ش ت ر ق في العنز التي يفدي بها الغزاله اذا قتل أ ن تكون لها س ن ة وطعنت في ا ل ث ا ن ي ة وفي ا ل أ ر ن ب إ ذ ا قتل أ ر ن ب ا فيه ا ل ع ن ا وهي أ ن ث ى المعز إ ذ ا قويت ما لم تبلغ س ن ة وفي اليربوع أ و ا ل و ذ ر ج ف ر ة كما قال الامام النووي هي أ ن ث ى المعز إ ذ ا بلغت أ ر ب ع ة أ ش ه ر وفصلت عن أ م ه والذكر يسمى جفر هذا ما ا نقص ب لا ن س ب ة لهذه ل ح ي و ا نقل ا وما لا ت ن فيه وهو ا ل أ ك ث ر من الحيوانات ل أ ن أ ن و ا ع الحيوانات ك ث ي ر ة جدا ما لا نقل فيه عن ا ل ص ح ا ب ة أ و عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما لا نقل فيه من الصيد يحكم بمثله ع د ل ا ب ق و ل ه تعالى يحكم به دوا عدل ا منكم ي ج ت م ع ا ويقران ي نوع الفداء الذي يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفدي به و ا ل ع ب ر ة في ا ل م م ا ث ل ة بالخلقه و ا ل ص و ر ة وهذه ا ل م م ا ث ل ة ليست ت ح ق ي ق ي ة ي ق ي ن ي ة فمن قتل ارنبا الارنب ليس كالعناق والعناق الصغير يتشابهان ع ن ي تقريبا وليس ت ح ق ق ي ا ا ل ش ب ه التحقيق لا سبيل اليه ن ي ا ئ ي ا حتى بين البدن و ا ل ن ع ا م ة ما في ش ب ه ح ق ي ق و إ ن م ا هو ش ب ه تقريبي وبناء على ذلك ا ل ع ب ر ة في ا ل م م ا ث ل ة بالخلقه و ا ل ص و ر ة تقريبا ما هو أ ق ر ب الحيوانات إ ل ى هذا الحيوان المقتول بناء على ذلك يحكم العدل هذا اذا كان للحيوان م ث ل حيوان ن لم يكن له مثل يكن ي ح لا مثل له قال يجب فيما لا مثل له مما لا نقل فيه كجراد و ب ق ي ة الطيور عصفور ا ل صغير مثلا قال تجب فيه ا ل ق ي م ة عملا ب ا ل أ ص ل في المتقومات ما لا مثل له ملاش ا بها له في الحيوانات ي ق و م فيقدر ب ا ل ق ي م ة وقد ح ت م ت ا ل ص ح ا ب ة بها في الجراد وقيس به غيره من ب ق ي ة الحيوانات التي لا مثل له فطرد الفقهاء باب القياس فيها فقالوا كل ما لا مثل له ي ع د ل عن المثل إ ل ى ا ل ق ي م ة وهذا كل فيما عدا الحمام و أ م ا الحمام وهو ما عبى ما شرب الماء م ق ص ا ما عبى وهدر ففي ا ل و ا ح د ة منها شاق من ض أ ن أ و معز بحكم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وهذا مستثنى من الطيور التي الحقناها بجرد ومستند ا ل ص ح ا ب ة في هذه الفتوى ما مستند أنهم حماما من معز مستند الصحابة في أنهم أفتوا بأن الإنسان إذا شاة اختلف الفقهاء الصحابة هو عليه وجب أو قتل لأن أن ضأن في في يخرج أ ص ح ا ل أ ق و ا ل في م س ت ن د ه م أ ن ه توقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن القياس بما أ ن ه لا شبه لها في ا ل أ ن ع ا م يعدل عن المثل الى ا ل ق ي م ة فكون ا ل ص ح ا ب ة عدلوا عن القيمه إ ل ى الفتوى بالشاى ب من ا ل ط أ ن أ و المعزي هذا دليل على أ ن ه يوجد عندهم توقيف وقيل في مستند فتوى ا ل ص ح ا ب ة ان الحمام ي أ ل ف البيوت وان الشاه تألف, تالف الانسان قال فالشبه بينهما قائم في الالفه في الالفة و و بناء على ذلك ا خ ت ا ل ص ح ا ب ة بوجوب ا ل ش ا ة في قتل الحمام لكن الاصح عند الفقهاء ان مستند ا ل ص ح ا ب ة في هذا هو توقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مختصر الكلام في قتل الصيد اذا قتل صيدا له مثل وشبيه لا بد أ ن يفتي بالمثل والشبيه فاذا لم يكن له مثل وشبيه ف إ ن ه يعدل عن المثل إ ل ى ا ل ق ي م ة فيما عدا الحمام أ م ا الحمام فقد أ ف ص ى الصحابه فيه بأنه يفدأ بشاة من ضأن أو وكما معذ و يحرم على الحلال الصيد في الحرم وهو حرام على المحرم من باب اولى يحرم على الحلال وعلى المحرم ان ي ق ط ع نبات الحرم اما ب ا ل ن س ب ة للذي لا يستنبت الذي نبس وحده فبالاتفاق عندنا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت أ ي لا يستنبته ا ل آ د م ي و ن في ان ينبت بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضض شجره قال يوم فتح م ك ة فيما رواه البخاري ومسلم إ ن هذا البلد حرام ب ح ر م ة الله لا يعضض شجره ولا ينفر صيده أ ي لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه وهو الحشيش الرطب اي لا ينتزع بقطع ولا بقلع و أ م ا الحشيش اليابس فيجوز قطعه ولكنه لا يجوز قلعه والشجر اليابس يجوز قطعه وقلعه. والفرق ش ج يجوز ر اليابس ا وقلعه ل و قطعه بين الشجر والحشيش أ ن الحشيش اذا يبث الحشيش ا ل ض ا ه ر فوق ا ل أ ر ض ولذا ي ل د ا ء على الجزر ينبت م ر ة ث ا ن ي ة ولذلك قال الفقهاء إ ذ ا يبث الحشيش يقطع ولا يقلع واما الشجر إ ذ ا يبث ف إ ن ه لو نزل عليه الماء م ر ة ث ا ن ي ة ما ينمو ولا ينبت ويجوز ب ن ا قال ء على ذلك قال يجوز قطعه ويجوز قلعه فيحرم على ا ل إ ن س ا ن قطع نبات الحرم الذي لا يستنبث سواء كان شجرا أ م كان حشيشا و ا ل أ ظ ه ر تعلق الضمان به إ ذ ا قطع نبات الحرم الرطب سواء كان شجرا ا ن حشيشا على التفصيل ذ يتعلق ذكرنا ي الضمان به بقطع نبات الحرم وقطع ب ج اشجاره ر ه كيف كيف يأتي الضمان الإنسان ا ل يضمن ر أو ن ب ت ا ل ح م إذا قطعه قال ومثله لا يقال إ ل الا بتوقيف إلا يقضى فيه إلا بتوقيف ليس باجتهاد ولذلك ت ب ع و الفقهاء ا رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل وفي ا ل ش ج ر ة ا ل ص غ ي ر ة انقاربت ش ج ا ل ك ب ي ر ة لما هو ضابط ا ل ص غ ي ر ة و ا ل ك ب ي ر ة ش ج ر ة ا ل كبيره ب أ ن تسمى ك ب ي ر ة العرفه هل يختلف في اختلاف البقاع وباختلاف ا ل أ ز م ن ه في بعض البلاد يكبر الشجر كثيرا جدا ب ا ل ن س ب ة ل م ك ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ر م ش ج ر ة ك ب ي ر ة م ع ر و ف ة يقال انها ك ب ي ر ة ف إ ذ ا قيل في ا ل ش ج ر ة عرفا إ ن ه ا ك ب ي ر ة فيجب عليه أن ي ي ف ان أ يفتيها ب ب ق ر ة كما أ ف ت ى به ابن الزبير رضي الله ت عنه ا ل ى ع ف إ ذ ا كانت ص غ ي ر ة ما هو ضابط ا ل ص غ ي ر ة قال اذا قاربت سبعا ل ك ب ي ر ة ليس تحديدا و إ ن م ا هو تقريب ف إ ذ ا كانت أ ك ب ر من السبع يسيرا أ و كانت أ ق ل من السبع يسيرا هذا ما يضر قال ففيها ش ا ء أ ي ض ا رواه ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ل أ ن سبع شياه تعدل ا ل ب ق ر ة في ا ل ت ض ح ي ة وفي واجبات محظورات الاحرام التي تكلمنا عنها والتي يجب فيها الفداء ويجب فيها الدم فالشاه تجزئ سبع شياس جزوعا ب ق ر ة فالشاه ا ل و ا ح د ة بسبع بقره ة شجرة كبيرة فيها بقرة. فإذا ف قطع وجبت ي ا بقرة ف إ ذ ا قطع ش ج ر ة ص غ ي ر ة حوالي سبع ك ب ي ر ة يجب عليه فيها شاه قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى زياد الإمام الرافع على قلت والمستنبط كغيره على المذهب بالنسبة للذي لا ل هذا ا ا يستنبت ب ت ف قال ل الامام ف و ك ن ل س ت ت ن ب ل ل ذ ي يستنبته ا د النووي ا الزيادة على الإمام الرافع. الامام الرافع في كلامه أ ن ا ل م س ت ن ب ت ما يجب فيه الفداء وهو القول ا ل أ ظ ه ر وبه قطع كثير من أ ص ح ا ب ن ا في عموم الحديث السابق لا يعضض شجره ولا ينفر صيده ولم يميز النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين شجر وشجر ولذلك عم الشجر الذي نبت بنفسه والذي استنبته ا ل آ د م ي و ن ف إ ذ ا يحرم على ا ل إ ن س ا ن أ ن يقطع الشجر الذي نبت بنفسه ويحرم علي ه ان يقطع الشجر الذي ثبته ا ل إ ن س ا ن عليه في كل ما ينطق في الحرم سواء اكان من الابخر او كان من غير قال له الا ل ب خ ر الابخر ل يحل عليه الثلاث والثلاث شينما ر م ا ن ب ي عليه الثلاث والثلام ل ا شجر ة على الحرم ن ان ا يقطعوا في ل ق إلا الابخر يعني استثنى ا ل ج ر ف إ ن ه ل ق ي ن ه م الحداد ي عليه ن ي ي س ت ع م ه من أجل الإحماء ل م وبيوتهم يصحفون به فقال صلى الله عليه وسلم إلا النبي عليه الصلاه ب ي و ت فقال ى ل ل عليه والسلام س ل ل م إ ا ا ج ر ت ث ن ى ا ن ب ي عليه ل ص ا ل ا ج خ ر ل ح ا ج ة ش د ة ح ا ج ة الناس إ ل ي ه قال وكذلك الشوق ي ح ل ي ج ر ه كالعوسج وغيره من كل مؤذن كل نبات مؤذي في الحرم يجوز ان ي ت ع م ل كالعوسج عند ا ل جماهير ه و ر عند ج م اصحابنا رضي الله تعالى عنه فاذا يستثنى الازخر ويستثنى الشوك وغير ه من كل ا ب ا ت ا ت المؤذيه عند جماهير الاصحاب البهائم اذا ارادت ان ت أ ك ل ماذا يعمل اهل الحرم أ ل ا يجوز له م ن يطعم بهائمه من حشيش الحرم قال كما استثني ا ل ا ب خ ر ل ت ق ف البيوت وللحداد كذلك استثني الحشيش من أ ج ل ح ل ف البهم قال والاصح حل اخذ نباته من حشيش و ن ع و ي بالقطع لا بالقلع ل ع ل ف البهائم إذا إذا كان النبي الصلاة والسلام استثنى الخشب للقيد الحداد عليه للقيد الا يستثنى الحشيش للبهائم طبعا يستثنى من باب اولى ولذلك قالوا الاصح عند جماهير الاصحاب حل اخذ نبات الحرم ا من حشيش وغيره بالقطع لا بالقرئ ل ع ل ف البهائم وكذلك للدواء لشده ة الحاجة ف الحاجه ن استثنى ب ي عليه الصلاة والسلام م ت اليه ن ا س ل ب و ت م ولحدادهم فاذا كان فاستثناؤه من باب أ ولذلك ى و ل صحح اصحابنا رضوان الله عليهم انه يجوز ان يؤخذ الحجيج لحلف البهائم ويجوز ان يؤخذ الحجيج وغيره من اجل الدواء لشده الحاجه إ ل ي ه والله اعلم وهذه الامور كلها زادها الامام النووي على الرافع ويحل ا ل ا ذ خ ر وكذا الشوك كالعوتج وغيره عند الجمؤهور والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم وللدواء هذه كلها جادة النوم. لكن هل معنى ذلك أن هذه كلها بها بها ذلك فقرة يخالف الرافع الرافع يخالف الامور لكن الامام النوبي الامام لا الامام جادة ان معنى ما إلا أنه ما في المحرر له ما ما أنه ذكره تعرض في وكما ل ل ذ زاده ا ل إ م ان ل و و و ي عليه ل إ ابراهيم فالرافع يقول أ ن النبي ه عليه يجوز والسلام الصلاة فلا شك ف ع ي يستثن ة ن بخر و ل ك ما تعرض له ف ا ل ح ر ر إبراهيم ولذلك النووي وكما الإمام المنهج زاده هنا أن في عليه السلام حرم مكه ومن ثم حرم الصيد وقطع الشجر في الحرم كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فروى مسلم عن جابر أن ان ل ب ي صلى ابراهيم ل ل عليه وسلم قال ه إن إ حرم مسكا و إ ن ي حرمت ا ل م د ي ن ة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا ي ص ا د صيدها ولذلك يحرم طيد المدينة يحرم على الناس الصيد في ا ل م د ي ن ة ولكن ا ف ر ق ما بين صيد ا ل م د ي ن ة وصيد الحرم حرم, حرم في م ك ة أ ن صيد الحرم يضمن و أ ن صيد ا ل م د ي ن ة لا يضمن في المذهب الجديد الذي ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م الشافعي قال لانه ليس محلا ل ل ن س ب بخلاف حرم م ك ة وهذا خلافا لما ذهب إ ل ي ه ب مذهبه القديم إذا خاد خ ي د ا مثليا في حرم م ك ة نحن قلنا يجب عليه أ ن يفدي بمثل ما ف ا د ه من ا ل أ ن ع ا م لكن هل هذا الواجب معين أ م أ ن ه واجب مخير ل ل إ ن س ا ن أ ن يختار بدله قال بالمثل واجب مخير إذا ما أراد أن و ي ر يريد ي يفدي يفدي د بدنة بدنة أن أن مثلا ما ل ا ا و ج ب ع له ي بدنة م ان يريد أ يفدي بدنه ب ة قال يجد لو يجد م كم ذرهم ت س ا ويشتري هذه البدنة ا د ن كم ي بها طعاما ويوزعه على فقراء الحرم كما أ ن ه لو ذبح ا ل ب د ن ة يجب عليه أ ن يوزعها على فقراء الحرم فهو مخير إ م ا أ ن يذبح البدن م ث ل او أ الشاى ب ق ر ة أو ا ل على النحو الذي ذكرناه ويوزع لحمها على فقراء الحرم أ و أ ن ه يقومها بالدراهم فمهما بلغت ا ش ت ا ر بهذه ا ل ق ي م ة طعاما وتصدق به على فقراء الحرم ف إ ذ ا لم يرد هذا أ و لم يتمكن منه ي س و م عن كل مد ة يوما والمد تقريبا نصف كيلو حوالي س ت م ا ئ جرام تقريبا كم ثمن ا ل ب د ن ة كم دينار ثمن ا ل ب د ن ة وكم مد من الطعام يشتري بها من الرز العيش الذي ت أ ك ل و ن ه كم مد يشتري ب ق ي م ة ا ل ب د ن ة أ و ب ق ي م ة ا ل ب ق ر ة أ و ب ق ي م ة الشاى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 ه ذ ا هذا ب م يتخيل ر ي ا ل إ ن س ا ن فيه بين ثلاث خطا ر اما أ ن يفتي بالمثل و إ م ا أ ن يقوم المثل ويشتري به طعاما يوزع على فقراء حرم و إ م ا أ ن يصوم عن كل م د ة يوما فهو بالخيار بين هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة ولكنه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصوم لا شك إ ذ اذا كان إ كان الواجب عليه ب د ن ة فقيمه البدنه ك ب ي ر ة جدا وبناء على ذلك ي ل ز م صيام أ ي ا م كثيره ة وطويلة البدنة مئة وكان دينار يجب ي مثلا ل إذا كان ثمن ع أن ي ص و م مد يوما ثمن مد من عن كل ل ا ط ع ا ا م ل ي و م ما ي س ا دينار و ي نصف أ ق ل من نصف دينار وبناء على ذلك سيجب عليه الصيام أ ي ا م ك ث ي ر ة جدا إ ذ ا لم يرد أ ن يفدي ببدنه وهو مخير إ ن ش ا ء أ ف د ي البدنه او قوم البدنه كم م ن ا واشترى به طعاما و ز ع ه على فقراء العرب أ و أ ن ه يصوم عن كل مد ن يوما وهو مخير بين هذه الامور أ م و و ر ه ذ بتفكيل ل ا ث ل على ل ا ن ح الذي ذ ك ن ا وأما المثل قال طعاما ه بقيمته غير يتصدق الذي لا مثل له قلنا يعدل عن المثل الى ق ي م ة ف إ م ا أ ن يشتري به طعاما ويوزعه على فقراء الحرم أ و أ ن ه يصوم عن كل مد ة يوما هذا ب ا ل ن س ب ة لقتل الصيد في الحرم أ و لقتل المحرم صيدا في الحرم أ و في خارج الحرم واما ب ا ل ن س ب ة للحلق ن ن ق ل اذا إ حلق ا ل إ ن س ا ن شعره يجب عليه ان ي ب ض ي أ ي ض ا ي ح ر م ع لحلق ي الشعر فارتكابه ا ل م ح ر م يجب عليه الفداء قال يتخيل في ف د ي ة الحلق بين أ م و ر اما ان يذبح ش ا ت ا تجزئ في الاضحيه ك ش ا ت ا ل أ ض ح ي ة ه ذ ه و او ح د ة أ أ ن ه يتصدق ب ث ل ا ث ة اسع على س ت ة مساكن يعطي كل م س ت ي ن مثل صفع واما ان يصوم ث ل ا ث ة ايام لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام أو او صدقه م ر أ س او طيصة يحلق شعاره نسخ هذا القمر ي و فقال ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ايؤذيك هوام ر أ س ك قال نعم يا رسول الله قال انصح فاه او أ صم ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و أ ط ع م فرقا من الطعام على س ت ة مساكين والفرق ث ل ا ث ة ا ص ع يعطي كل مسكين ن ص ف ى إ ذ ن الدم الواجب في ا ل ح ب أ ن يفدي بالشاى و إ م ا أ ن يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م لا يقوم الشاى ويصوم عن كل م د ة يوما كما في الصيد لا هنا م ح د د ب ث ل ا ث ة أ ي ا م و إ م ا أ ن يتصدق ب ث ل ا ث ة اصع عن س ت ة مساكين يعطي كل مسكين مصففع ن ا ل ف إ ذ ا دم الصيد ودم الحلق أ و الواجب في الصيد والواجب في الحلق واجب مخير يتخير ا ل إ ن س ا ن فيه بين م ج م و ع ة من ا ل خ ط ا ل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لاتماء الواجبه في ترك, المأمور ترك الواجبات ق ا ل د م هذا دم ترتيب وليس دم ت خ ي ر يجب عليك أ ن تفعل كذا ف إ ن عجبت عنه فعلت الثاني فإن عن الثاني فعلت الثاني قول الله تعالى في كفارة عن الثاني عجبت تعالى الثالث الله الصيام قول أو في أو رقبة. فمن ي كفارة ا ل ي فإطعامه لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ينتقل إ ل ى الصيام في ك ف ا ر ة اليمين إ ل ا إ ذ ا عجز عن ا ل إ ط ع ا م او الكسوه او د ا السبيل إلى الإطعام أو الاعتاق أو ل إ فلا يجوز له ان يصوم ولو صام السهر كله ما يجزو عن كفاره اليمين لا بد في ا ل ن ه ا ي ة ان نقول او اعطي او اطعم او اكسو لان هذا و ا ج ب مرتب وكقول النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلم صلى قائما فان لم تستطع ي فقاعدا ف إ ذ ا كان يستطيع القيام ة ا تصح صلاته وهو جاله باطله ولو كان مريضا وجلت ثم وجد من نفسه نشاطا على القيام فلم يقم بطلت صلاته ل أ ن ه لا يعدل الى ج ل و س إ ل ا بعد العجز عن القيام هذا الواجب المرتب ما تنتقل الى ا ل خ ص ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا بعد العجز عن ا ل خ ص ة ا ل أ و ل ى فالدماء الواجب ة في ت ر ك محرم من محرمات ا ل إ ح ر ا م ك ا ل إ ح ر ا م من الميقات مثلا أ و الرمي ب الدم ى النحو الذي ذكرناه او ا دم ترتيب فان ن عجز يجب ل د م ف عجز عن الدم ما استطاع ان يبدي بالدم اشترى ب ق ي م ة الشاش طعاما او اخرجه من طعامه وتصدق به على مساكين الحرم فإن عن عجز هذا عن كل مدة يوما ف إ ذ ا الواجب هنا واجب مرتب وليس واجبا مخيرا ودم ا ل ف و ا ك إ ذ ا فات ا ل إ ن س ا ن الحج لم يستطع الوقوف ب ع ر ف ة كدم التمتع في سائر أ ح ك ا م ه التي ذكرناها سابقا ويذبحه في ح ج ة القضاء وجوبا لا في ا ل س ن ة التي هو فيها إذا جاء في السنة القادمة ليحج قضاءً عن النسف الذي قضاءا عن فاته في هذه السنة عند ذلك والدم وقد ا الواجب ل د بفعل ترك يختص بزمان مر معنا هذا وذكرناه الا الهدي فانه يختص بزمن ا ا ل ا ض ح ي ة واما ما سوى الهدي من الدماء ا ل و ا ج ب ه اما بفعل حرام أ و بترك واجب من واجبات الاحرام ليس لها زمان ف إ ن ه بمجرد فعله للمحظور ي ج د ئ ه ا ل د م لو فعله في المكان الذي هو فيه من الحرم ف إ ذ ا ولا يختص بزمان والمسألة اليوم الخلافية قد تكلمنا عنها عندما تكلمنا الزبح العاشر على زمن الذبح في قد منذ الحجة وقلنا إ ن أ ص ح عندنا في المذهب أ ن الدماء ا ل و ا ج ب ة ليس لها وقت معين يذبحها بمجرد تركي للواجب و فعله للحرام هذا ب ا ل ن س ب ة للزمان و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمكان فيختص ذبحه بالحرم في الاظهر ب ق و ل ه تعالى هزيا بالغ الكعبه وفي أ ي مكان من أ م ا ك ن الحرم ذبح ف إ ن ه ي ز ي ه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها منحر رواه مسلم رضي الله ت عنه ا ل ى ع ويجب صرف لحمه إ ل ى مفاتيح ل الماضي فيها مجال م ن فيها م المروة مجال لا فيها ل ل ت ب الحرم ا يعني في ا ا ا ف ن ل ع طبيعة ا المروة الآن أولا ضغط الناس ثانيا المكان ص ر ة ضغط فهناك أ م ا ك ن أ ق ر ب ما تكون من المروه ف إ ن ه يذبح فيها ف أ ف ض ل ب ق ع ة لذبح المعتمر المروه وللحاج منها اما منها فبامكان ان يذبح ا ل إ ن س ا ن فيها في مكان معين للذبح قال وكذا حكم ما ساقى اي المحرم وال والحاج من هدي م ك ا ن كونه مختص للحرم ما يجوز ذبحه في غير الحرم ولكن وقته يختلف عن وقت الدماء ا ل و ا ج ب ة ب أ ن ه يختص بوقت او ل بالنسبة للدماء ل أ م ح ا ا ج بحذار ة بارتكاب م ظ و أو ترك واجب ر ترك ه ه ل زمان م لا ب ج د تركه تكون مختصة وليست للمحظور يربح أن تكون في الحرم كعده للواجب أو بمكان وليس مختصة بزمان أن مختصة في فقط و أ م ا الهدي المسووق تقربا إ ل ى الله ك ا ن الناس ي أ خ ذ و ن معهم الهدي ليس, لأنه واجب. هو واجب. ليس بواجب عليهم يسوقونه م تقربا إلى الى ه الله ا ل ل د م ا م الحلق دماء ا ل ح ل ا د م ا ق ا ت هذه دماء و ا ج ب ة ل ا تختص ب ز م ا ن ء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء ا ل ح ل م ح ظ و ر ا د خ ل ت في ا ء الحلق د صرت ا ل آ ن ق دماء ا ل و ج و ب ف إ ذ ا ب ح ل ق دماء الحلق دماء ا ل ح ل ب دماء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء الحلق دماء ا أ ح ي ا ف إ ذ ا الفرق ما بين الهدي وما بين دماء الواجبه كثيرا من الناس من ع هذا يتوهم كثير من الناس أ ن ه إ ذ ا تمتع يسمون الدم الذي يقربه د ي ا هذا خ ط أ هذا دم واجب الهدي هو ما يسوق ا ل إ ن س ا ن تطوعا إ ل ى الحرم ليوزعه على فقرائه ف ا ل ه د ي مختص ب د م ا ن ومكان م خ ت ص ب و أ م ا الدماغ فهي م خ ت ص ة بمكان ولكن ليست م خ ت ص في ز م ا ن إ ل ا أ ن ه ا لا تجزئ قبل الوجوب يعني قبل أ ن احرق شعري لو ذبح ا ل إ ن س ا ن شاه م ا تجزئه عن حلق الشعر ل أ ن ه ما وجب عليه حتى نام وقد لا يحرق شعره وكذلك لو ر ا د أ ن يتمتع ف إ ذ ا فعل فقد دخل زمن الوجوب ويجزئه أ ن يفعل آ خ ر موضوع من موضوعات الحج أو الإحرام هو الاحصار والفواكه الذي ر بكثير ر ه المنهاج فيه النووي وأسهب في كتابه إمام إمام المنافق من النووي أفاض النووي وأبطاب ا وقد في في د أن يتوسع في ه ذ ا الموضوع فليرجع إلى الاحصان إ ض م الحج للإمام م أ والفوات برحمه ل تعالى ل ه باب ا ح ا ل ف اي فوات الحج ل فات ا ل إ ن س ا ن الحج في ان لم يتوقن من الوقوف في ع ر ف ة أ و أ ح اراد الحج و أ ح ر م ولكنه منع سواء سواء عدو أو كان المانع كان مرضا صديق أو ل ه محصر وله تفصيل في ك ي ف ي ة التحلل من ا ل إ ح ر ا م ل أ ن ه إ ذ ا أ ح ص ر وفات زمن الحج ما ا ل ف ا ئ د ة من إ ح ر ا م اذا ما في ف ا ئ د ة ولا سيما بعد انتهاء يشكر الحج ولذلك لابد له من حج فيذكر فقراء في هذا الباب ك ي ف ي ة العمل في التحلل من ا ل إ ح ر ا م ب ا ل إ ح ص ا ر والفوات ب ق و ل ه تعالى ف إ ن احسرتم فما استيسر من الهدي يتحلل فيذبح هديا و ا ل آ ي ة نزلت في الحديبيه حين صدى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وكان معتمرا فنحر ثم حلق وقال ا ل ا ص ح ا ب ي قوموا فانحروا ثم ح ل ق و ا ف إ ذ ا احسر ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يتحلل بالذبح على النحو الذي سنذكره ا ل آ ن منع من اتمام الحج هذا اذا ا ح ت ر ى بغير المرض ف إ ذ ا ا ح ت ر ى بالمرض هل يجوز له هذا قال إ ذ ا لم يشرق التحلل بالمرض ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يتحلل بل لا بد له من أ ن ينتظر لعل الله تعالى يشفي من المرض ف إ ن شفاه من المرض أ ت م حجه و إ فانشرط لم م ي ت ك من أعمل العمر لم الحج هذا إلا إذا ي بانقاذ اذا مردت فانني اتحلل قد ي ج و التحلل في هذه الحاله كالذي يتحلل بسبب الاحصار بالمنع من الوصول إ ل ى مكه لما في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل ر س و ل الله الله صلى ع ل ي ه و س ل م ع ل ى ض ب ان ع ة ب ت ا ل ز ب ي ر ف ق ا ل ه ا ا أردت ل ح ج فقالت و ا ل ل ه م ا أ ئ ل ت ي و ف ق ا ل ل ه ان ا ل ب ي صلى الله ع ل ي هو عائلتي ويقول ا ل ل محلي ه م حيث ح ب ت ن ي ف إ ذ الله أ و شرط ا ئ ل ت ي ويقول لك ان الله هو ذ ا ل م ي ش ر فانه لا يجوز له أ ن يتحلل بالمرض و إ ن كان يجوز له أ ن يتحلل بالتحصار لان الايه نزلت بالتحصار فإذا لم التحلل بالمرض من الحج فبهوى نعمة بعمل وإن فاته عمرته ورجع بيته ومن تحلل إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتحلل ب ا ل إ ح ص ا ر اذبح ح شاه من ب د ن ة أ و ب ق ر ة أ و سبع ب ق ر ة أو سبع ب د ن ة يقوم مقام الشاه ويكون هذا الذبح حيث عصير ر وهو لو كنا رزح في حزن تمكّل من الوصول إلى الحرم او ل ص و ل إلى حرم وبناء على ذلك فانه يذبح في المكان الذي يحصر فيه ولا يسقط عنه الدم اذا شرط عند الاحرام انه يتحلل اذا يحصل الدم عنه لابد له من ف إ زبح تحلل فقد لكن ا ل ب ح واحد بالزبح يكفي يعني ي ر قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت إ ن م ا يحصل التحلل بالذبح هذا أ و ل اولا ن ي ة ا ت ح ل ل ل للذبح بنية التحلل من الإحرام م من ق ا ر ن بنية ة يذبح و ك ي ف ي ة ا ل ن ي ة أ ن ينوي ق و أو ل ي خروجه عن الاحرام إ ح ر م من يقول نويت الخروج ل ا إ ونية أول ولابد من من النية شيء التحلل الإحرام فإذا الزبح المقارنه لهذا الذبح بيد التحلل من الحرام وكذلك الحلق ان جعلناه نسكا على المشهور كما مر معنا وقلنا إ ن المشهور والاصح في المذهب أ ن الحلق نسك فلا بد له ز ي ا د ة عن الذبح و ا ل ن ي المقارنه لهذا الذبح من الحلق بناء على أ ن ه نسك ف إ ن فقد الدم ما وجد الزمن يشبحه فان لم يجده أ و لم يجد ثمنه أ و شرعا بأن كمن الثمن الا ث م ن إ ل أ ن ه يحتاجه لطعامه او لسفره او لمن هو مسؤول عن مؤنتهم أ و لغير ذلك من ا ل أ م و ر التي ذكرناها كثيرا ف إ ن فقد الدم فالاظهر أ ن له بدلا و أ ن ه طعام ب ق ي م ة الشمس ف إ ن ح ج ز عن الطعام ل ا وجد الدم و ل ا وجد الطعام صام عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك الماوس وله التحلل في الحال ولو لم يصم. يعني يصوم ولو ل ا يصوم بعد ذلك يتحلل يعني يبقى محرما حتى ينتهي من الصيام الذي ربما يصوم سيصوم عن كل مد يوما ف إ ن ه يتحلل م ب ا ش ر ة وبعد ذلك يتم صيامه والله أ ع ل م قال و إ ذ ا أ ح ر م العبد بلا إ ذ ن أحرم بدون إذن سيدي إذن فلسيده تحليله وكذلك للزوج تحليل ا ل م ر أ ة من حج تطوع لم ياذن أ ذ ن فيه ق ل و ك ل له ك أ يحللها من حج من فيه ر ض لم أ ذ ن ف ي لأن الحج على التراخي ليس على الفور وإنما هو على التراخي على التراخي وإنما واجب مدى هو ليس لها ان تحج ا ل آ ن بغير اذن زوجها ف إ ن لم ياذن لها واحرمت سيأذن جاز له أن ان يحللها من إحرامها. اما اذا اذن لها فانه لا يجوز له ان يحللها المحصر اما ان يكون متطوعا واما ان يكون حاجا حجه الفرد فان كان المحصر متطوعا ذهب الحج متطوعا و ع ث ر وتحلل قال لا قضاء على المحصر المتطوع ف إ ن كان ف ر ض ه ما هو متطوع ذهب ب ح ج ة ا ل ف ر ض قال ح ج ة ا ل ف ر ض تنقسم إ ل ى قسمين ا ل ف ر ض إ م ا أ ن يكون مستقرا في ا ل ذ م ة و إ م ا أ ن لا يكون مستقرا في ا ل ذ م ة ف إ ذ هل قلنا في أ و ل مباحث الحج لا بد من وجود ا ل ا س ت ط ا ع ة لابد من توفر الزاد و ا ل ر ا ح ل ة ف إ ذ ا توفرت الزاد و ا ل ر ا ح ل ة في هذه ا ل س ن ة أ ن ا ا ل آ ن صرت مستطيعا ا ل م ب ا ش ر ة في هذه ا ل س ن ة وصار موسم الحج وذهبت الى الحج ح ج ب ه مستقل في ذمتي وجب علي هذه ا ل س ن ة وبدعت به باشرت العمل هذا ا ل حجز يقال إ ن ه مستقل في ا ل ذ م ة ذمتي ما شغلت ما استقر فيها ا و ر ه ث ا ن ي ة أ ن ن ي استطعت هذه ا ل س ن ة ولكنني ما حججت فصار الحج في ذمتي مستقرا صار في سورة فاذا ذهب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الحج ل أ د ا ء الفرض ليس متطوعا إ ن كان تطوعا و ع ص ر ا فلا قضاء عليه ف إ ذ ا ذهب ل أ د ا ء الفرض قال ف إ ن كان نسوق فرضا مستقرا عليه ك ح ج ة ا ل إ س ل ا م فيما بعد ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى من سني الانسان بأن قال بقي في ذمته ويجب عليه ق ض ا ء ه كما لو شرع في ص ل ا ة فرد ولم يتم فانها تبقى في ذمته أ و كان غير مستقر س و ر ة ث ا ن ي ة حج ر م س ت ق ر وجب عليه حج هذه ا ل س ن ة فباشر بالحج و ع خ س ر قال هذا في السنوات ا ل ق ا د م ة أ ن ا ذهبت إ ل ى الحج ب أ د ا ء الفرد إ ن كان الفرد قد ا ت ق ر في ذمته و ق ص ر ت و ر ج ع ت قال بقي م س ت ق ر ا ف ي ذمتي ي ج ب ع ل ي أ ن أ ح ج و إ ن ا ل م يكن قد استقر ب أ ن ك ان قد وجب ع ل ي هذه ا ل س ن ة و ب ا ش ر ك و ن ل ق ان تتحدث عن المسلمين بان يكون لك ان تتحدث عن المسلمين بان يكون ي ك ان تتحدث عن المسلمين بان يكون لك ان تتحدث عن المسلمين ذ م ت م س ؤ و ل ة ب الحج ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ي أ ن ح ج السنوات ا ل س ا ب ق ة ولم احج أ ن ا الذي ضيعت ا ل ف ر ص ة على نفسي أ م ا في الصوره ا ل ث ا ن ي ة وجب علي ا ح ج هذه ا ل س ن ة بذهبت إ ل ى الحج و ا ق ص ت ورجعت معا ا عن ف د و س حتى تصير مستطيعا ا ل ح ج ليس في ذمتك يعني ما استقر الحج في ذمتك إ ذ ا إ ن كان نسكه فرضا مستقرا بقي في ذمته او غير مستقر اعتبرت ا ل ا س ت ط ا ع ة فيما بعد اي بعد زوال الاحصار س ا فاته الوقوف بعرفة اذا فات ر بعرفة ومن الوقوف انسان بعرفة فات ل ل يتحلل كيف ل وحلق بعمل بطواف وتعي الى عمره بلاده وعليه دم واحد على هذه بعد دم ذلك وعليه القضاء فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف خرطا كانا او نفلا والقصد في ذلك ما رواه مالك في الموطا باسناد صحيح ان هبار ا بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطانا العدد وكنا نظن ان هذا اليوم يوم عرفه فقال عمر رضي الله عنه اذهب الى مكه فطف في البيت أ ن ت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروه وانحروا هديه ا كان معكم ثم احلق واقصروا أو قصروا ثم ارجعوا فان كان, كان عام قابل فحجوا و أ ه د و ا فمن لم يجد ف صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجع قال واشتهر ا ذلك بين ا ل ص ح ا ب ة ولم ينكره أ ح د فكان اجماعا وجب علي أ ن يتحلل بعمله باعمال العمره بعد ذلك يرجع إ ل ى بلاده و ي ف د ي بدم ويحج من ا ل س ن ة القادمه ة وصلى ل ل ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وصحبه